وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم إن اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد وقال موسى ان عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتوم إيمانه أكتقتلون رجلا أن يقول ربي الله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 يَوْمَ تُوَلَّى الوُنُ مُدبِّرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ